كلوا ورعوا أنعامكم إن في ذلك لآيات لئلنها منها خلقناكم منها خلقناكم وفيها نعيدكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم ثارا أخرى